يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يومة بن السراء ما له من قوته ولا نصير والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه نقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدو وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا